يا ايها الذين امنوا توبوا توبه الى الله توبه نصوحا عسى ا ان ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجرين تحتها الانهار يوم لا يخزي الله, يخز الله نبيا يقولون ربنا أكلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار, جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا لِلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحٌ وَامْرَأَتُهُ ظُلْمًا كانتا, كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ تَيَأْوُقِيلَ وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ وَمَعَ الذَّاقِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب بنى لي عندك بيت في الجنة ونجني ونجني من كرعام وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يا مبنى عمران التي أحقنت صدرها فنتخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ